أرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم What بِمَنْ الْحُبُ ذُلَّ فِي وَمْي حَان خلق الإنسان من صلصال كالف خار وخلق رب بُمج ورب وَ مذ رجوا منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آماء ربكما تكذبان ولا وبأي آلام كما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ استطعتم أَن تَنفُذُوا إن استطعتم أن ¡Suscríbete! فبأي آلاء ربكما